وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَلَئِنْ أَمَّنَّا إِنَّ الْقَوْمَ تَضْعُفُنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ القوم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 وكذلك نجزى المفترين والذين يعملون السيئات ثم تابوا منها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُم رَجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَ شِكْتَ أَهْ لَكْتَهُِّ قَبِل وَإَّّي أَتُهلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السّفَهَاُ مِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ومن من خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طالهم اثنتي عشرة اسباقا امم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه, فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاءَ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ قَارِئَاتَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ فبَددََّّذ نَضُلَموا مِنمْ قَوْولًا غييرٌ الذيطِيلَ لَهُم فَأَسَلنَا عَلَيْهِ فَأَسَلنَا عَلَ رِ بِزَم مِنَ السَّمَاائِ بِمَا كَوا يَظْلِمُون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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت قمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم لِمَ تَعِذُّونَ قَوْمًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ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 لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقد طعنهم في الارض أمما مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 والَّذينَ يومَِّكُونَ بِالكِتَابِ وَأَق الصلََا إَِّ ل نُظيع أَذِر المُصْلِحين وَإَِّ تَقُنَ الْجَبَ لَ فَوقَهُم كَأَنَّهُ غَُّةُ وَغُّ أَنَّهُ وَاقِع بِِمْ هُذِ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 وَطْلُ عَلَنَّ بََّذِي آيَآتَنَاهُ آيَاتِناَا فَن سَلَخَ مِنهَا فَن سَلَغَ مِنهَا فَأَتْبَهُ الشَّيطَون فَكَلََ مِن الغَوين وَلَْش إا لَرَفَعنهُ بِهَا وَلَكٍَِّ أَخْلَدَ إلى الأأَرب ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وَمَنْ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعذلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَبِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْعَسَى وَأَن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون.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 نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعو الله ربه مال إن آتيتنا صالحا لنكون لإِن أَلَ إِ آتَتَنَا صَالِحََّ نَقًُاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَ شُركَ أَفِيمَا آتَهُمَا فتَعَلَ اللهَّهُ عَمَّا يُشْرِيحُون ايُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَمَا يَتَخْلِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ فَرَا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 لَهُم أجلُ يمشونَ بِهَا أَمهُ أيدي بطِشونَ بِهَا أَملَهُ أيدي بَطِشون بِهَا أَم لهُ أَعيون بالصِونَ بِهَا أَملَهُ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 وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ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 إَِّذينَ التَّقَوْ إذَا مَ السَّعم طَائثُم مِنَ الشَّيقان تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُم مّ بِصِِرُون وَإِخخواوانُهُم يَمُدّونَهُم فِي الغَيثَُّ لَا لُغُصِرُون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 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ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 تُم المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.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 مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَن نُمِدَّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ وَيُثَبِّتَ بِهِ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعبس اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم, واضربوا منهم كل بنان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 فَالْيَكُم وَأَنَّ اللَّهَ آمِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 ذينَ لَا يَعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّ فِيهِم خَيرًا لأَسمَهُ وَلَوْ أَثمَهُم نتَوَّو وَهُمْ مُعْرِبون ي أَنْ يُهََّذينَ آممًا ُستَجبون للِلهِ وَلَِسُون إذَا ذَعَكُم لِمَا يُحكُم وَعلَمُون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 فَآوَاكُمْ وَأَنْيَبَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ مِن مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِتْنَى بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ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 المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الحمد لله رب العالمين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 يُميِّزُ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْهِقُهُ فَيُرْهِقُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قل الذين كفروا انته إن يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت السنة الاولى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 إنك تقضي ولا يخضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار منحق اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا وسددنا وارزقنا وعافنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعطنا ولا تحرنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانغثنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك فكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا وارسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسل السخيمة صدورنا واهد قلوبنا وثبت حدنا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 اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر